بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فدع له أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله